وخالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رماسيا أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ما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 وَمَن يَشْكُر فَإِنَّمَا يَشْكُر لِنَفْسِهِ وَمَا كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لَقْمَانُ لِبَنِيهِ وَهُوَ يَعْذُرُ يَا بُنِيَّ لَا تُشْرِك بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ووصينا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وهنا عَلَى وهن وَفِصَالُهُ فِي عامين وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم ما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم إفقال حبة من خردل فتكن في, في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله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 أحب كل مختال فخور وقصد في مشيك وغضب من صوتك إن أنكر العصوات لصوت الحميد ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبع عليكم نعمه ظاهره وباطنه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 أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، وَمَن يُصْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوَثْقَى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبعهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضرهم إلى عذاب غليظ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 وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الطَّيْفَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا